أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم إقنت رب انت جون قم قم ينقض رب قمر موسیقی mm. sim Oh down oh. yeah. فما تغنی و لو فَمَا تُظْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ يَوْمَ يَدْعُ الْدَاعِ إِلَى شَيْءٍ All yeah. right. Uh -huh. in the world. فَمْ <tries> <Fin, fin, tries> فانفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء O <laughs> دعا ربه أني فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُودُ فَدَعَا و تنتصر <تصفيق> وَنَفَذْنَ مِنَ الأَرْضِ عُيُونًا فَالْتَقَى الماء فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ فَدَعَى رَبَّهُ bell فَنزَلْنَا الْأَرْضَ عَيْنَ لَ وَفَنزَلْنَا الْأَرْضَ عيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملنا ولا ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء دن کرد،